وطارت الصحف في ا ل أ ي د ي م ن ش ر ة فيها السرائر و ا ل أ خ ب ا ر تطلع فكيف بالناس و ا ل أ ن ب ا ء و ا ق ع ة عما قليل وما تدري بما تقع أ ف ي الجنان وفوز ل ن ق ط ا ع له أ م في الجحيم فلا تبقي ولا تدع تهوي بسكانها طورا وترفعهم إ ذ ا رجوا مخرجا من غمها قمعوا طال البكاء فلم ينفع تضروهم هيهات لا ر ق ة تغني ولا ج ز ع ا ن ت ه ى وقال بعضهم موبخا نفسه دع التشاغل بالغزلان والغزل يكفيك ما ضاع من ايامك الاول ضيعت عمرك لا دنيا ظفرت بها وكنت عن صالح الاعمال في شغلي تركت ت ر ق الهدى كالشمس و ا ض ح ة وملت عنها لمعوج من السبل ولم تكن ناظرا في أ م ر ع ا ق ب ة اانت في غ ف ل ة أ م أ ن ت في خبل يا عاجزا يتمادى في م ت ا ب ع ة النفس اللجوج ويرجو أ ك ر م النزل هلا هل تشبهت ب ا ل أ ك ي ا س إ ذ فطنوا فقدموا خير ما يرجى من العمل فرطت يا صاح فاستدرك على عجل إ ن ا ل م ن ي ة لا ت أ ت ي على مهل هل أ ن ظ ر ت ك يقينا وقت زورتها I will be